طانت جت بالظهر من صاحبي أغلى بشر طانت غدر جت بالظهر من صاحبي أغلى بشر يا حسفة يا قهر اما انت كو غدرت بي يا حسف يا جاهر اما انت كو غدرت بي لا تعتذر ما بيعذر يا من حسبت قصا يا من حسابتك يا تعتذر ما بيعذر يا من حسابتك صاحبي يا من حسابتك صاحبي aitani ma twasal la hasal min baatini ma mahma hasal kõik kõik ja kõik kõik kõik kõik kõik وبطعنتك عذابتني لا تجي تبكي ندم يكفي علي جرح ألم يكفي علي جرح ألم لا تجي Nidam, yäki või järju älam Yäki või järju älam ya te malak atab kullak anak kullak taab ya dunya ya malak atab kullak anak taab jarahi amik متى الامل جرحي عاميك ما يحتمل وين الصبور متى الامل لا وفا لا صفا تزرع غنى تجني جفا Te ma tajini jepa La Wufa, La Sufa Tazraga ma tajini jepa Tazraga ma tajini